ليس في أمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير.